وعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم الذي توفه ويشفي والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئه يوم الدين ربي هب لي حكمه بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني, وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال لا يرفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله Allah, Allah.